إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذَا وَشِيكُم مَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُزْهِدَ عَنْكُمْ رَجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيُرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُرْسِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَثبُتَ الَّذِينَ آمَنُوا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 ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدَبَارِ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ فحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وما بس النص